لي صديق يهوى جمع العملات المختلفة القديمة منها والحديثة وإذا أصينا ما عنده نجده مبلغا كبيرا من المال من عملات شتى هل مجموع ما عنده يستحق الزكاة إذا بلغ مجموع هذه النقود النصاب المعروف وجبت عليه الزكاة ولا ضرر أبدا في اختلاف هذه العملات فكلها مال مملوك لصاحبه فيزك زكاة النقدين وهو ربع العشر في آخر العام والله اعلم